اللهم غم عليه ولظاه ان لم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يمنون به جبترطوا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ أَلَيْسَ يُنَافِقُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ مَعَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَرْغَبُ عَنِ الْإِيمَانِ فَلَن تُقْبَلَ أَمْ لَهُمْ لَصِيمٌ مِّنَ الْمُّكِ فَإِذَا لَا يُعْتُونَ النَّاسَ نَكِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ من فَقَدْ أَتَيْنَا آلَ إِلْرَاهِيمِ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَا وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَ ٱلْعُظْمَىٰ فَمِنْهُم مَّنَامَ لِبِهِ وَمِنْهُم مَّنْ لَوْ صَدَّعَ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ جو لوگوں کو برتن اللہ کو دل غیران بدل, بدل الله كان عزيزا حكيما والذين سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أمدا لهم فيها أزواج مطهارا لهم فيها أزواج وَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الضِّلَّ مِنَ الْغَمِّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ Oh <laughs> that hold down قَعَقَدَ الْعَسُوَا رُعِذِ في سبيل الله وما كلا تقاتل Oh, oh, oh. a uh -huh. مَن كَانَ يَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ فَإِنَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا قُلْ قُلْ نِنْ Why do أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم